أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرطناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قل ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرحمن أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِ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 كبرت كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نفسك عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لم يؤمنوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 اذْهَبُوا فِتْيَةً إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فَقالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ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 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يقلل فلن تجد له. وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لَتَمْنُمْ رُحْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْ فبعثو احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعام فلياتكم برزق منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهرو عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا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 بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن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 منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهر وفجرنا خلاله ما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة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 ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 لله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء كَمَا إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين وما كنت متخذ المضلين عبدا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 جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن, تأتيهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبو به الحق واتخذوا اياتي واتخذوا آياته وما انذروا زوا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 فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت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 عليه صبرا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثاني والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين